اشهدوا أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند الفصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط بعد ما تكلم عن شروط الصلاة وبعدين تكلم عن أركان الصلاة ثم تكلم عن واجبات الصلاة ثم تكلم عن سنن الصلاة الفعلية ثم السنن القولية ثم تكلم عن مكروهات الصلاة فيحين الوقت عن الكلام في مبطلات الصلاة وده ليتم المجموعة ويبين ويوضح ما يبطل الصلاة فأول قاعدة يبطلها ما يبطل الطهارة طبعا كل الأركان تبطل الصلاة وفقدان كل شروط تبطل الصلاة وفقدان كل الأركان تبطل الصلاة فهو ذكر الطهارة وكشف العورة شو معنى طهر وكشف العورة طهر شرط وكشف العورة شرط قبل القبلة شرط كل هذه شروط ولكن يعني هيتكلم عن واحدة واحدة كشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فستراه في الحج يبقى هنا ح ببعض المستثنيات من مقتلاط الصلاة فقد شرط سطر العورة شرط ولكن هو يريد أن يقول أن كشف العورة اليسير يعفى عنه اليسير هنا بيضرب لها مثال لا إن كشفها نحو ريح. واحد بيصلي فجاءت ريح فكشفت عورته سريعا فستراها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة قاله في الكافي يبقى يسير العورة فعله عنه او لا او لا النفي هنا لإيه؟ فسترها في الحال او, لا يعني أو لم يسترها في الحال وكان المكشوف لا يفحش في النظر وكان المكشوف لا يفحش في النظر يبقى هو هنا أسمها قسمين ستر العورة كشفها يبطل الصلاة الا في حالتين الحالة الاولى كشف اليسير منها كشف يسير منها يسير الزمان في الحال يعني يسير الزمان يكشفها انكشفت وسترها ده اسمه يسير زمان أو يسير مكان يسير المكان طال الزمن ولكن المكان المكشوف لا يفحش في النظر لا يفحش في النظر يعني لم يسير نظر يسير مثال امرأة تصلي وظهر من قدمها شيء يسير طول الصلاة. ده يسير زمان ولا مكان. يسير مكان لأن طول الصلاة ده الطويل يسير مكان. ولكن شيء يسير مثل الظفر يسير. فده لا تبطل الصلاة به. أو وهي بتصلن كشف أنت كشف قدمها وسطرت في الحال. ده يسير زمان ولا مكان. يسير زمان الاثنين دولت لا يبطل بينه بالصلاة يبقى اليسير من, العورة من ستر العورة يسير زمان او يسير مكان لانه يسير يشق التحرز منه قال التميمي ان بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمر بن سلمة، فلم يشترط اليسير حديث عمر بن سلمة معروف الشعر او القادر اي حاجة كان يسير لبأس ولكن لا تتعمل كشفه. حديث عمر بن سلمة كان عنده سبع سنوات وكان إمام قومه وكان أقرؤه. فلما أسلموا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما عليه. وكان فقيرا ويلبس ثيابا مرقعة. فكلما سجد ظهرت أسته ظهرت أسته عورته. فقامت امرأة وقالت داروا عنا استقارئكم واشترت له ثوبا والبسته والصلاة صحيحة لأنه كان هذا إما أن يكون يسير زمن أو يسير مكان وبعض العلماء وجهوا أن عمرو بن سلمة كان دون البلوغ وعورته أخف من عورة البالغ كان عنده سبع سنوات استدبار القبلة يبطل الصلاة حيث شرط استقبالها يعني في الفرض أما في النفل فلا يشترط استقبال القبلة في السفر في حالة النفل في السفر لا يشترط استقبال استقبال واتصال النجاة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة يبطلها أيضا كالمشي واحد بيصلي تعب من الوقف فعاد يتمشى في المسجد وبيصلي تبط الصلاة لأن المشي الكثير حركة حركة كثيرة والحك الهرش والتروح تروح يعني حركة الكثيرة ويأخذ بروحة ويهوى على نفسه فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا قالهم في الكافي قال وإن قل لم يبطلها يعني في الكافية لحمله صلى الله عليه وسلم أمامه في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعه ده يحمل على القليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه بنت زينم بنت أبي العاص فكان زوج زينم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها على كتفه فإذا ركع وضعه على الأرض فإذا قام حمله فإذا سجد وضعها وهذا العمل لم يعده العلماء من العمل الكثير قليل لعدم لأنه غير متوالي يعني بين الحركة والحركة زمن كبير وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها كانت تذق الباب وهو يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت القبلة على يمين الباب على يمين القبلة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيت عائشة كان الباب على مقدمة اليمين ماشي كده فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خطوات ففتح الباب ثم مرض ثلاث خطوات ماشي الباب مش في القبلة بيت عائشة كان بابها شارع من الجهة الغربية في المزل كده؟ يعني هو القبلة هي في المسجد هيبقى بابعائشة على شمال المصل على يسار المصل لا على يسار المصل أما داخل المسجد داخل البيت فهي على يمين مستقبل الصبح وتقدم وتأخر في الصلاة الكسوف في قصة مشهورة ابو خارج كان يصلي صلاة الكسوف وتقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار والاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن والاستناد القوي بمعنى أنه يعتمد عليه دون القيام ففي هذه الحالة لم يسمى قائما تبط صلاته لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة لما روى زياد ابن علاقة قال صلى بنا المغير بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين يبقى هنا في المتن بعد الشروع في القراءة بعد الشروع في القراءة وفي الحديث لو رحصتوه إذا استتم قائما يبقى هناك مخلفة في المتن من أين أتت هذه المخلفة يعني أن كلام الحنبلة فيه الحنبلة يقول إذا تتم قائما ولم يشرع في القراءة يحق له الجلوس خلاص وإن شرع في القراءة لا يحق له الجلوس إن جلس طبط صلاته وجعل الشروع في القراءة هو الحد الفيصل بين الركعتين والراجح خلاف ذلك الراجح هو أن الاستتمام قائما هو الحد الفيصل طيب بناء على إيه هذا القول بناء على أن أول أركان الركعة هي القراءة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أول أركان الركعة القيام وإن لم يقف يعني لو واحد أخرص وقام بعد الركعة الأولى واستتم قائما كده شرع في القراءة الثانية في الركعة الثانية معينه مش هيقرأ سقطت من عليه القراءة ولكن دخل في الركعة الثانية نحن نعوذ ليه نعوذ عشان نميز الفاصل بين الركعات متى ينتهي المصلي من الركعة ويدخل في الركعة الأخرى إذا أستتم قائماً ولا شرع في القراءة الراجع أنه إذا استتم قائماً وده قول الجمهور الحناب قالوا إذا شرع في القراءة لأن القراءة أول الأركان. يبقى الخلاف إيه هي أول للأركان الحناب قالوا أول أركان في القراءة والجمهور قال أول الأركان هو القيام قائماً. والحديث واضح إذا استتم قائما فلا يرجع فالاستتمام قائماً معناه الدخول في الركعة الثانية يبقى هنا رجوع عليماً ذكراً تشاهد الأول بعد الاستثمام قائما هذا هو الراجع أما الحنبلة والشراط القراء وتعمد زيادة ركن فعل، لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا وتعد وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض يسجد قبل ما يركع مثلا. وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في القراءة كل هذا اشترط فيه ايه؟ التعمد ماشي مش السه السه فيها حيبقى لها في قصة بسجود السه وأبواب أما هنا بيتكلم عن التعمد فلو تعمد في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها رق مثال مثلا في أخطاء في الفاتحة لو أخطاها الإمام متعمدا تبطل صلاته منها أنعمت صح صراط الذين أنعمت عليه هو قال لا أنعمت عليه فرق بين التاء المفتوحة والتاء المضمومة ايه ا صح فدها تبطل صلاتك لو تعمل ذلك طيب وأيضا من من الأمور في الفاتحة التي تبطل الصلاة قال إياك نعبد وإياك نستعين قالها إياك نعبد وإياك نستعين حولها من خطاب المذكر إلى خطاب المؤنث يحب верقة انت عم ذلك وأيضا لو قال اهدنا الصراط المستقيم مش اهدنا الصراط المستقيم والفرق بين اهدنا واهدنا ان اهدنا من الهداية من الهدية اهدنا من الهداية ماشي. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا نهديها اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم هذه أشهر أخطاء في الفتح وبعض العلماء قال إياك بدون تجديد هو ضوء الشمس قال إياك نعبد مش إياك نعبد أيضاً ده خطأ من الأخطاء التي تبطل الصلاة وبعض طب خلينا أسأله في الآخر لما نخلص يعني لأن المسائل دي تفصيلاتها كتير دخل الله خص ونتكلم فيها إن شاء وبوجود سطرة بعيدة وهو عريان السطرة هنا معناها ستر العورة يعني وهو عريان لين هتحتاج حركة كثيرة لستر لسطر العورة لأنه يحتاج إلى عمل كثير للسطر وبفسخ نية لأن النية هي أصل أصل كل الشروط فلو في الصلاة فتحانية فتحانية بمعنى إن هو عازم على قطع النية أمراء بتطلي والباب يضق بشدة فنوت في نفسها ناء تفتخ الصلاة لتفتح الباب بمجرد إن هي تصلت لأن خلاص قطعت الإفطار زي زي واحد مثلا في الصيام في نفس وقال خلاص أنا هي تعبت الجو حر مش أها حفتر وعازم النية على الإفطار يفطر ده اسمه فسخ النية التردد في النية بقى هنا بيقولوا بالتردد في الفسخ وبالعزم عليه التردد في النية مش كده التردد في النية انه لم يعزم على الفسخ إنما هو لسه بشاور نفسه خلاص جو حر وباقي ساعتين على المغرب طب افطر لو انا فطرت انا ضيعت اليوم كله وانا صايم وتعبان وعايزك أك... بي بي لسه بي... بيتناقش مع نفسه يعني بيقنع نفسه إنه يفطر ونفسه مش مطوعه دا لسه ده متردد الراجح في هذا الرجل أنه ما زال على أصل أصل النية لو الصور أو الصلاة كان لسه بيصلي وبيشاور نفسه وأطلع على مفطعش الباب يا بشدة وهي بتقول طيب واحد حيفتح معها ناس تانية في البيت يعني وتنتظر ومترددة تخرج أملا كل ده لا تخرج لا تخرج من الصلاة إلا إذا عزمت على الخروج لأن استدامة النية شرط وبشك هل نوى فعمل مع الشك عملا قال في الكافي وما تشك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها واحد شك أصلا في النية هو نوى ولا لا ومع الشك عمل كبر تكبرت الأحرام وشرع في الصلاة وهو ليست شاك وصلى ولا لا دخل في الصلاة ولا لا هذا الرجل لم يدخل في الصلاة لأن النية شرط ولا بد أن يأتي بها هو جازم بنية الصلاة ولكن نريد أن إحنا ننبه على بعض الوسواس الناس اللي بيجي لها وسواس قهري تلاقيه هو بيصلي يكبر وبعدين يقول لا ده أنا ما كبرتش حلو يوم جاء مكبر الإمام يخلص الفتح ويقرأ الصورة وهو لسه في التكبير بينو وبعدين بقى يعني إيه يضغط نفسيا كده أول ما الإمام يكبر ويركع حيضطر إنه هو بقى ينو سينو ويقعد يرى الفتح على ما الإمام يركع وهكذا كأنه لا يصلي نو يصارع نفسه بقت الصلاة زاد ويجي ويبدأ في الركوع يلاقي الإمام خلص الركوع وبدأ وبعد الصلاة يقول أصلا الإمام يصلي بسرعة فده مريض لابد أن يعالج نفسه لأن الإنسان يأما ناوي يأما ما نواش كلمة واحدة يكبر الله أكبر ناويه حيكمل ما نواش يكبر كمان مرة ويكمل إنما كل شوية يكبر ده وصواس قهر وصواس قهر لابد صاحبه هو ده تسمية مرضية تسمية طبية الوصواس القهر ده تسمية طبية سموه قهر لأنه أصلاً سوف أعطيهم كل وبشكها النوى فعمل مع الشك عملاً قال في الكافي ومتى شك في الصلاة النوى أم لا؟ لذي لازم هو استئنافها لأن الأصل عدمها عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيء من أفعال الصلاة تجبرت الاحرام يعني أجزأه وإن فعلش قبل ذكر بطل الصلاة لأنه فعله شك في صلاة يعني عايز يقول لو افتكر إني قبل ما كبر تجبرت الاحرام خلاص ينوي يكمل إنما لو افتكرها بعد تجبرت الأحرام تجبرت الأحرام هنا ما إيه لأجله لازم لأنه هو كب... كبر وهو شاك. وتكلمنا عن الوسواس القهر. وإحنا قلنا الوسواس القهر علاجه حكي حلتين. حجم اللي تنين يعني. يهم الإنسان عنده وسواس قهر نفسه قوية. ودا غالباً الوسواس القهر بيأتي أصحاب النفوس الضعيفة العاطفية زيادة عن اللزوم وضعيف ضعيف نفسياً. دا بيصاب بالوسواس القهر. دا تقريباً 35% من البشر مهيئين لذلك. و 35% في المية من المهيئين بيصفهم فعلاً صصقهر. دي دي الحل الأول ده العلاج الأول يعني إنه هو يقاوم نفسه لما يرفع عيد يقول الله أكبر ونفسه تقول له عيد تاني ما عدش هيقعد على كده أسبوع أو عشر أيام أو أسبوعين بالكتير وفي الحالة دي ربنا إيه إن شاء الله يشفيه لأنه هو عالج نفسه يعني هو عبارة عن الوسوس القهر عبارة عن نقص هرمونات يفرزها المخ هو بيحاول يشجع المخ على إفراز الهرمونات دي بطريقة. إن يأس هو العلاج الحبوب الطبية هيأخذها دي بتحفز المخ على إفراز الهرمونات دي هاتل الآن ما يعمل توازن في الجسم وبعد كده يبقى إنسان طبيعي وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين قول صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة مقوعة هنا الدعاء بملاذج الدنيا في الصلاة هل هي تبطل الصلاة ولا لا بملاذج الدنيا يعني إيه يعني واحد هي يعني هي الدنيا دي أفوشه وعايز عربيه وعايز شقة وعايز تجوز وده بقى إيه مسد في الدعاء وعايز تجوز ويفصف عايز أجوز واحدة في شكلها كذا ويقعد في السجود ويقول يا رب شعراء طويل وبني لا دهب قوي ولا اصمر اوي ولونها امحي لا بيضة ولا سودة ويصف فيها هو عايز حاجة ايه مظبوطة يعني فده مبلغة في ملاذ الدنيا عايز عربية باربع عجلات ولها مواصفات خاصة يعني وهكذا فهذا الرجل اختلف العلماء في صلاته الحنابلة بيقول طبطوا صلاته لأن الكلام ده ده مش دعاء ده خطاب خطاب لا يشبه كلام الأدمي هو بيتكلم مع كائنه ويكلم مع صحبه الدعاء يكون في ليس في ملاذ الدنيا إنما هو من خيرات الدنيا ربما تكون ملاذ الدنيا دي شرور والجمهور قال لا صلاته مكروه لأنه هو قصد بهذا الكلام الدعاء كمن قرأ القرآن في السجود ويريد به الدعاء مش القرآن منعه عنه في السجود قال ربنا أتنا من لدنك رحمة ويقصد به الإيه الدعاء هب لنا من أزواجنا وزوجاتنا قرة أعين يقصد به الدعاء ولا يقصد به القراءة طبّت الصلاة ولا تصح الصح؟ تصح الصلاة لأنه لم يقصد به قراءة القرآن وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوث بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول قاله في فروع وعده في الإخناع في باب النكاح من خصائص هنا الاتيان بكاف الخطاب لما تيجي أنت بتدعو في التشاهد تقول إيه أه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ده خطاب للإيه؟ للنبي فده مستثنى وخطاب لله اللهم ارحمني مثلا. اللهم عليك بالظالمين كف الخطاب فيستثنى كف الخطاب لله والرسول لأنه ده مستثنى شرعا انت بقى غير الله والرسول بتكلم بتكلم. زي النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال أعوذ بالله منك للشيطان ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مؤول أو قبل التحريم وإنت بعد تكلم الشيطان وإنت قاعد تصلي فخطبته لأن كيف الخطاب هنا مخاطبة مباشرة منك للمخاطب صح فهنا كلام فكأنك تكلمت في الصلاة مع أحد فهنا تبطل الصلاة بالكلام وبالقهقها ده تبطل الصلاة بالقهقها القهقها ولا رفع الصوت بالضحك لحديث جابر مرفوعا القهقها تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء حديث صحيح موقوف وضعيف مرفوع وقال ابن المنذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها طبعا القهقها الأول الدعاء في الدعاء في التراويح احيانا بعض الائمه يبالغ في الدعاء في التراويح لغايه ما يحولها خطبه عن عذاب القبر واحوال القبور ويقصد بذلك استجلاب الدموع والبكاء من الايه من المصلين فهذا لا ينبغي في الصلاه الدعاء يقصد به وجه الله عز وجل ولا يقصد به ابكاء المصلين والإمام اللي يقصد بالدعاء إبكاء المصلين نراجع نيته لأن ده سبب من أسباب رد الدعاء ولا عدم قبوله والرياء لا يقصد به وجه الله عز وجل فهو المقصود بالدعاء هو الاستجابة إن الله عزوجل يستجيبه ده بغض النظر عن البكاء أو إبكاء المصلين في الدعاء والقهقاه سو... نرجع بعد هالنقهق قهقاه صوت يخرجه الإنسان لما بيضحك لما يضحك أما التبسم لا يبطل الصلاة واحد يصلي فتبسم افتكر شيء بالضحكه فتبسم ده لا يبطل الصلاة طيب بعد ما تبسم افتكر نكتة جاء قاعد يضحك في وسط الجامعة الصلاة. لأن الصوت اللي خرج ده صوت يبطل الصلاة وبالكلام كلام يبطل الصلاة، كلام وهنا بيقول ولو سهوا، والراجح إن الكلام المتعمد فقط هو الذي يبطل الصلاة، أما من تكلم سهوا ده لا يبطل الصلاة. تكلم سهوا واحد من كثرة البكاء، من شدة البكاء في في الصلاة تكلم خرج منه ألفاظ لا يريدها، ده لا تبطل صلاة. كان واحد في التراويح. والامام صطح حلو ومبكي ومن خلفه يبكي بكائه الثيري في ناس لما بتبكي ببلاه شيء قوي أثناء البقاء قال آه يا نيابة هذا إن كان يقصد طب صلاة كان لا يقصد صلاة الصحيحة لأنه لو قالها سهون أحيانا نزل من شدة الحزن يعني يب يقصد بينه نداء غير حقيقي يعني إيه حزنا يعني وقهلو فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة عن زيد بن أرطق. وبتقدم المأموم على الإمام. هنا المسابقة بقى مسابقة الإمام. يتقدم هنا مقصود بالتقدم التقدم المكاني. إنه يصلي قدام الإمام. طب صلاة من صلى أمام الإمام. إنما المفروض كل المصلين خلف الإمام. إلا في حالة الضرورة والعزر أحيانا المسجد بيضيق. ونبقى في مكان إلا في الشارع أمام الإمام في مساجد بيبقى قبلتها في الشارع يعني المسجد قبلته لما المسجد بيامتلى وراء وراء الإمام لو كانت القبلة في عند الباب وامتلأ المسجد أين يصلون يصلوا أمام, أمام الإمام ففي هذه الحالة تصح الصلاة لأنها حالة عزر وكذلك النساء في حالة الضيق المكان يجوز لها أن تصلي أمام الإمام في حالة ضرورة وبتقدم المأموم على الإمام هي المس... طب الحمد لله أنا لحقت صلاه لا مش عذر يعني ولازم يبقى ازدحام العذر والازدحام تقدم المأموم على الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليؤتم به وببطلان إمام الإمام لما صلطه طبط الصبط صلط المأمومين لعذر أو غيره اختاره الأكثر وطاقا لأبي حنيفة وبسلامه عمدا قبل إمامه واحد بيصلي فلا لما مطور في التشهد فجيه مسلم الكفاء على كده نعم وهو عارف ما تجيز وبسلامها عمدًا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغيره أو سهوا ولم يعد ولم يعوده بعد السلام سلام الإمام سلام المأموم قبل الإمام سهوا ولم يعوده بعد بنصلي في صلاة الجمعة والشارع مليان والعلبة لعث فلو الإمام طول في التشهود فجاءي الأهل السلام عليكم ورحمة فناس افتكرت أن هذا هو سلام الإيمام فسلموا ما سلموا وجدوا الإيمام لسه إيه؟ في الصلاة يلزمهم أن يتابعوا مع الإمام ويسلموا مرة أخرى مع الإيمام فهنا بيقول وبسلامه عمدا قبل إيمامه أو سهوا ولم يعده بعده لم يعده بعد سلام الإمام، فتبطل وثاقا الشفعي وبالأكل والشرب طبعا حاجة مش محتاجة إيه؟ دليل واحد وهو بيصلي. وحظه بيصلي جنب الكلدير والإمام في التراويح طوش فأخينا ده كل شوية يوم جايهم صابب واخد شارك تبطل صلاته لأن الأكل والشرب عامدا في الصلاة تبطل الصلاة قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه, من عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة ده ده في الفرض طب في النفل في خلاف والراجحناه تبطل أيضا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل هنبي يستثني الأكل اليسير ويسجد له للسهوي يعني لأنه تبطل الصلاة بعمده تعفي عن سهوي فيسجد له قلاه في الكف يعني بيبلع أشياء ما بين أسنانه فيه. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضخ كله ما تسوكش فبيبتلع ما بين الأسنان لأنه لا يمكن التحرز منه وكالكلام انت نحنح بلا حاجة كالكلام يعني وتبطل أيضا كالكلام مثل الكلام يعني انت نحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان نفخ الأف وبينفخ يعني فبان حرفان الحنابلة بيقوله مدام أل بان حرفين يبقى دا إيه الصلاة تبطل لأن أقل الحروف أقل الكلام حرفين أف والراجح أن هناك فرق بين من أراد بها الكلام ومن أراد بها النف من قال أف يريد بها الكلام طبط لأنه أراد الكلام واحد اللي جنبه مزهاؤه فقال أف في الصلاة طبط الصلاة لأن الله عز وجل ذكرها من باب الكلام فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم رأى أفي أفي ولا تنهرهم من غير تنوين يعني طيب واحد قال يقصد بها النفخ هنا ده النفخ ليس كلا فلا تبطو الصلاة ده الراجح أما الحنابلة عندهم شفر لأن الحنابلة عندهم من تكلم سهوا تبطو الصلاة ففيش فرق بقى أنه أرد النفخ أو لم يرد ولكن الراجح هناك فرق بينهما لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد أو للجمهور وعن أبي هريرة نحو وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت والمثبت مقدم على النافي لا يثبت عن أبي هريرة ولا عن ابن عباس وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة يعني يبطل الصلاة عنه عن أمام أحمد هو يكره أن يقول أف في الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال اوف اوف ده صحيح ده, ده لأنه مجالسلام نفخ في الصلاة وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته مهنا من تلامزة الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يجله أو انتحب لا خشية لله النحيب هو صوت البكاء بشدة في بعض الناس لما الناس طبائع في ناس طبعها إذا بكت لا تملك ن تملك نفسها من صوت كعمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف وفي بعض الناس إذا بكت لا يخرج منها إلا الدموع فقط كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بكى على ابنه إبراهيم ذرفت عينه وحينما بكى لما ابن مسعود قرأ عليه القرآن ذرفت عينه فقط وفي بعض الناس تب ح تب حق كعمر إذا بكى سمع له النشيج يخرج منه صوت دون قصد فإن كان من خشية الله تعالى لم يقتلها لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف يعني لو انتحب لا خشية للعنى لو بكى لا خشية لله قبطوا مثال ناس تصلي والراجل كان الإمام كان يقرأ في بر في آيات سورة الإسراء وأخينا دفتكر أبوه أو أمه حينما مات فلما تذكرها بك هو هنا بيبكي على حاله أو مثلا الإمام يقرأ في آيات الظالمين فيبكي على حاله ولا يبكي قشر الله هنا لو انتحب في هذه الحالة تبطل صلاته عند الحنبل والراجح أنها لا تبطل لأن هذا النحيب خرج منه دون قصد. مشوار احنا لكن وإحنا قلنا القاعدة عند الحنبلا إن مفيش حاجة اسمها قصد أو دون قصد لأن الكلام كله يبطل الصلاة والراجح إن هو مادام دون قصد لا تبطل الصلاة. لا النام فتكلم. هنا بقى الاستثناء في الكلام للنائم واحد نائم طبعا النوم يبطل يبطل الصلاة ولكن هو يقصد هنا نام نوما لا يو لا ينقض لا ينقد الوضوء لو النوم اليسير من قائم وجالس. واحد قائم وبعدين غفل كده فلما غفل هو لم يعني ايه لم يذهب في النوم بس تكلم ونائم دون قصد اما لو نام نوم يبطل الصلاة النوم للنوم العميق هذا يبطل الصلاة او سبق على لسان حال قراءته هو بيقرأ القرآن سبق على لسانه سبق على لسانه, لسانه غلط وقال كلمة ليست من القرآن او غلط فيها فاتى بكلمه من غير القرآن من غير القران توقف احمد في كلام النائم وغير القران يعني استبدل كلمة ولم ياتي نظيرها في القران ماشي وتوقف احمد في كلام النائم وينبغي ان لا تبطل لرفع القلم عنه قال في المنى. أو غلبه سعال. لا انام إن يعني لا تبطل صلاته لو لو تكلم هو نائم. ماشي. النوم منه ينقض رضو منه لا ينقض رضو. ماشي. النوم اللي ينقض رضو النوم العميء. النوم الذي لا ينقض رضو نوم القائم والجالس. النوم اليسير من قائم وجالس. في الصلاة فلو واحد قائم في الصلاة وتكلم دون قصد في غفوة يعني لا لتبطل صلاةه سبق لسنة حال قراءته يعني هو بيقرأ القرآن أخطأ واستبدل الكلمة من القرآن بغيرها فده دون قصد، ماشي أضرب مثال مثلا بيقرأ في آيات عن الاتيان والمجيء وكده فبدل ما أقول له إيه وجاءه موسى وجاله موسى مثلا أتى الجهل كلمة عمية وهكذا كلمة غير القرآن أو غلبه السعال أو العطاس أو تثائر أو بكاء نص عليه في البكاء قال له ده لا يبطل الصلاة قال مهنة صليت لجنب أبي عبد الله فتثائب خمس مرات وسمعت لتثائبه ها يعني صوت الهواء وهو يخرج ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع وده من السنة لأن الإمام لو أصابه سعال في أثناء القراءة يركع ماشي حتى يذهب عنه السعال وبعدين في الركعة الثانية يستكمل باب سجود السهم طبعا من العقلا ترتيب باب سجود السهو يكون بعد مبطلات الصلاة لأنه تكلم عن مبطلات الصلاة على الأمور التي تبطل الصلاة بها عمدا وما يبطل عمده الصلاة يجب لسهو سجود السهو لقعدة يبقى كل ما تكلم عنه في العمد في باب مبطلات الصلاة سهوه يوجب سجود السهو هنا سجود السهو حكم واجب ولا مستحب الحنابلة قاله واجب وبعض أهل علمك الشفعية وغيره قالوا مستحب والراجح أنه واجب في حالاته ومستحب في حالات لا يجب في كل الأحوال ولا يستحب في كل الأحوال هنا بقى دور المؤلف هنا يبين لنا ما متى يجب سجود السهوة متى يستحب سجود السهوة هنا بيقول يسن في أول حاله يسن إذا أتى بقول المصروع في غير محله سهواً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين هنا قول لمشروع في غير محله وهو في بيقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى ده قول لمشروع في غير محله وهو بيقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر ده قول ده ذكر مشروع في غير محله كل ده سهل في هذه الحالة هنا قال يسن يبقى أنت تعرف المذهب إيه أنه يسن في هذه الحالة أنه يسجد للسهو ولا يجب والراجح أنه لا سجود سهو في الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في القراءة ولما يسجد للسهو يبقى كده نحن بنبدأ على القواعد كده لا سجود سهو في في الأقوال سجود سهو في الأياءات بس ويباح إذا ترك مسنونا يبدأ تني حكمه مباح لو ترك مسنون ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه ويجب امتى تبع يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلست للطرح يعني لو زاد ركوع نحن ممكن نريح نفسنا ونقول إذا زاد ركنا وخلاص يجب لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا هنا نبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة فلما انفتلا انفتلا يعني ايه انت انصرف من صلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتلا فسجد سجدتين صرفا عنهم يعني فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنثى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لف فإذا زاد الرجل أو نقص نقص فليسجد سجدتين أو سلم قبل إتمامها أي ركنه لا قولي هاي بس فعلي إحنا هنا القول ما لسه زاد ركن حيئة قولي يعني زاد الفتحة مثلا زود الفتحة وأرى الفتحة تاني جي في باب مكروه أرى التشاهد مرتين مكروه إنما يقصد به زاد ركنا فعليا أو الحالة التانية سلم قبل اتمام الصلاة يعني سلم قبل ما يكمل الصلاة مثال مثلا واحد بيصلي أربع ركعات فجي في الركعة الثالثة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 فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كانت ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم هنا السلام كان بعد إيه السجود بعد السلام في الحالة الأولانية كان السجود قبل السلام خذوا بالكم الحالات ديت عشان في الأخ خالص هنجمح ده سهو ده هنا سهوة لا هنا ماشي ماشى نفهم. لا في فرق بين الصلاة الفرض في جماعة وصلاة المفلس. الجماعة ما فيهاش سجود سه وحتجد بقى. الجماعة ما فيهاش سجود سه وللمأمون. خلاص حتجد بقى سؤالك حيجد بقى. أولى لحنا لحن أن المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود سه. نقولنا بقى ده من الأقوال مش واجب سجود السهل ترك واجبا لحديث ابن بحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلجم فثبت هذا بالخبر وقصت عليه سائر الواجبات دي الحالة التانية أنه ترك يبقى زود رجل أو سلم من نقصان أو ترك واجب أو شك في زيادة وقت فعله أو شك في زيادة وقت فعله سجود السهو له ثلاث أسباب الزيادة والنقص والشك جاب الزيادة اللي هي زود رك أو سلم من نقصان قبل أن وجاب النقص اللي هو ترك واجبا وهنا الشك شك في الزيادة السنة اللي فاتت انتو لما خدت سجود الساهم خدت وراء كده صح؟ معاكم؟ ولا ضاعت؟ في ناس بعد الامتحانات بترمي الوراء صح؟ ولا لسه معاكم خدتش طب اللي معاه يبقى يصورها من ذلك شك في زيادة, زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعوا فط النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلاحق بالمعنى الشك نوع. الأول النوع الأول من الشك شك دون ترجيح فيبني على يقين يبني على اليقين ويسجد لستهم مثال واحد شاكك صلى ركعتين ولا ثلاثة هيخليهم اثنين صح ويبني على اليقين اللي هو الأقل ويسجد لستهم ده أول نوع من الشك شك مع عدم ترجيح هو مش عارف النوع الثاني من الشك حيزبط السهوة في النوع الأول النوع الثاني من الشك الشك مع التحري التحري يعني قرينة فبيصلي وبعدين وهو بيصلي شك هو صلى اثنين ولا ثلاثة ووجد قرينة تساعده على الترجيح مثل مثلا واحد دخل مسبوق هو صح. صح. دخلوا مع بعض في نفس الركعة أو ثلاثة. وبعدين هو شك. صلى الركعة دي فيها تشهد ولا لا. ماشي يعني هو دي الركعة اللي فيها تشهد ولا لا. لقى الثلاث اللي هم معادوا كلهم معادوا للتشهد. فقال هو يعني اللي اللي صح وما الغلط. فأخذهم طرينة. فجلس التشاهد معه هو نسى ودخل فرقعة كاملة ده تحري ده هذا يبني على ما هو عليه ويسجد للسهو ده أنه علم من, من الشك الاثنين سيسجدوا للسهو بس في فرق بين يبني على يقين ويبني على ما يتحرع وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب طبعا لأنه واجب ليه؟ لأنه يجبر الصلاة انه ترك واجب من الصلاة. لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لا عندكم الا لا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجدة السهو الواجب لا يعني لا تبطل ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها اللي يجب بسلامه قبل اتمام الصلاه وسجود السهو قبل بعد السلام سجود السهو بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قبل اتمام الصلاة سجد بعد السلام فهنا يقول له دي الحالة المستثنى أنه سهى وما سجدش للسهو بعد السلام لأن محل سجود السهو له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خرج الصلاة مثل مثلا واحد سلم قبل اتمام الصلاة ماشي وبعد ما سلم افتكر عنه لست ركع أم جاب الراكع حيسجد السهوة قبل السلام ولا بعد السلام بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة سجد بعد السلام هو جمس سلم ونسى وأمه ماشي افتكر فين بقى تبطوا صلاته ولا لا لا ليه لا تبطوا لأن سجود السهوة ده كان بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة فكان وضعه إنه يستحب له ذلك. عشان كذا بيقول لأن محل السجود السجود له بعد السلام ندبا وإن شاء سجد سجدتي سهو قبل السلام أو بعد السلام. هنا بقى مسألة سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام مسألة مشهورة والناس بتتلغبط فيها. بس هقولكوا حاجة تريحكم كل الخلاف بين العلماء في سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام في من باب الاستحباب خلاص كده يعني هتسجد قبل السلام بعد السلام المهم تسجد وخلاص ماشي كده بس ايه هي السنه ما هو الأفضل السجود قبل السلام ولا بعد السلام بعض العلماء قال قبل السلام وراح نفس ليه لانها من الصلاه وبعض العلماء قال بعد السلام وراح نفس ومنهم من قال النقص قبل السلام والزياده بعد السلام ومنهم عكس الزياده قبل السلام والنقص بعد السلام الحنابلة ريحوا نفسهم قال يا عم انت مخير انشاء سجدت قبل السلام وانشاء سجدت بعد اللي انت ولكن باستقراء السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في حالتين بس وكل قبل السلام الحل الأولانية اتقالت اللي هو حديث من عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بسيط اليدين فخرج فصل الركعتين التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهم ثم سلم دي أول حالة استجود فيها ايه بعد السلام انه هو يسلم قبل اتمام الصلاة سلم وليسه بقيله ركعة او ركعتين دي بأول حالة النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها بعد السلام الحالة الثانية حديث ابن بحينة اللي هو فكبر فس لا حديث إذا شك أحدكم حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجد سجدتين إذا شك وتحر إذا شك وتحب حديث ابن مسعود لو أشك في زيادة وقت فعليها تلاقي في حديث هو ده يعني مثال واحد دخل في الصلاة هو والثلاثة أصحابه ونسى في الركعة الكامعة والثلاثة التانيين دول تفكروا في الحالة دي حيسجد السهوة بعد السلام واللي قبله بعد السلام دول حالتين أساسيين ورد بهم في حالة تالتة بقى هنزودها وهي أن ينسى السجود قبل السلام فايجب عليه سجود بعد السلام. مفروض النبي صلى الله عليه وسلم لما ناس التشهد الأول سجد قبل السلام. فواحد ناس التشهد الأول وبعد ما سلم افتكر إن عليه سجده. هيزجود بعد السلام. هيبادو التلت حالات أن يسلم من نقصان قبل إتمام الصلاة. الحالة الثانية أن يشك ويتحرر. الحالة الثالثة أن ينسى السجود قبل السلام. دول التلت أحوال اللي وردت بهم السنة. اللي من خلالهم العلماء يا إما أخذ منهم قاعدة النقصان كله قبل السلام أو أخذ منهم قاعدة النقصان كله بعد السلام كل واحدة لها وجه في الدليل الحناب لقاله مخير اللي بسالسان فعل لبيان الجواز ده جائز وده جائز ومن العلماء كابن قدامة توقف قال كله قبل السلام معدى هذه الحلال احنا نقف على موقف بالسنة ولا نقيس ولم يذهب في القياس ورجح وقال انه هو المذهب وفي الانصاف قال هو المذهب وليس التخير هو المذهب ولكن هنا في الكتاب لا يسير على ترجحات الانصاف إنما يسير على ترجيحات كتاب المنتهى منتهى الارادات فهو هنا رجح ما رجحه في المنتهى وهو المقدم عند متاخرين المذهب منتهى الارادات هو المقدم عند المتاخرين على الانصاف لحديث لأن الأحديث وردت بكل من الأمرين فلو سجد لكل قبل السلام أو بعده جاء قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ذكره في المغني لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم هنا بقى هل لسجود السهو بعد السلام تشهد في دليل ضعيف على ذلك لو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم طيب شايف ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجهه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدثا أو خرج من المسجد سقط لفوات محله هنا بيقول إن السجود لو نساه حتى طال الفصل او نساه حتى خرج من المسجد قد خلص معلومش حاجة آه نسيان سجود السهو يسقط سجود السهو ماشي اما تعدد السهو لا يعدد سجود السهو مثال مثلا واحد وهو بيصلي نسى الركوع ماشي وهو في السجود افتكر اما راح جاب الركوع وهو في السجود نفسه السجدة التانية وهو بيسجد افتكر قبل ما يقوم للركعة التانية افتكر نزل جاب السجدة التانية وهو في الركعة التانية دي الركعة الثانية فيها سهوينه فالركعة التانية سهل حالته حالته ربنا بقى يعينه يسجد كام مرة سجود سهو مرة مرة ركعت سجدتين سهو ما يكفيه ده مش تعدل السهو لا يعدد سجود السهو لقعد تعدل السهو لا يعدد سجود السهو مهما نسى إن شاء الله الصلاة كلها نسى في كل ركعة ينتسى هيسجد سجد تنبس ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته هنا بقى تكلم عن سجود السهو في صلاة الجماعة المأموم ليس عليه سجود سهو إلا بسهو إمامه عشان كده احنا قلنا لو سلم لو العالة ضحكت عليه وقالوا له السلام عليكم مجيم سلم ما يسجودش للسهو ليه؟ لأنه في جماعة والجماعة المأموم ليس عليه سجود سهو إلا إذا سهى إمامه بيقول ولا سجود على مأموم داخل فص أول إذا سهى في صلاتي في قول عمة أهل العلم كلمة عمة أهل العلم يعني كل أهل العلم لفظ استعمله ابن قدامة في المغني ونقل عنه الشارح في شرح الكبير عمة أهل العلم يعني كل أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر ليس على من خلف الإمام سهى أول مأموم سهى وسلم لا مش بتك... لا لا لا يكمل بدون تقبل الدعاء آه لأنه كل اللي بيعمله ده مش مش مش داخل الصلاة فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه وإن سهى إمامه لازمه متابعته في سجود السه حكاب المذر إجماعا خردن الإمام سهى والمأموم لم يسهى حيتابع الإمام في سجود السه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فإذا سجد فسجد فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو فردنا الإمام مش مختنع الناس تقوله أنت ذوت ركعة يقول لا في هذه الحالة يسجد المأمومة للإمام وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلازمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من قال وإن قام لركعة زائدة جلس متذكر ذكر فإن كان قد تشهد عقب الركعة الأولى التي تمت بها صلاة سجد للسهو ثم سلم وإلا تشهد سجد وسلم هنا بقى واحد قام للركعة الخامسة وتذكر بعد القيام بعد الإسمام قائما يجلس في الحاج خلاص طب لو قام للركعة الثالثة واستتم قائما يجلس؟ لا يبقى في فرق بين الثالثة والخمسة في الثالثة لا يجلس في الثالثة يجلس إيه الفرق؟ إن الركعة الثالثة من الصلاة إنما الركعة الخمسة ليست من الصلاة هو بيزود يبقى إذا استتم قائما في الثالثة متى ذكر جلس يلغي اللي هو عمله كله ويجلس ويكمل التشاهد ويسلم طب فإن كان تشهد يعني تشهد وأمن الخمسة فكرها تلك هيجلس وخلص وخلص التشاهد يكمل عليه بأن كان أرى نصه يكمل عليه وسلم يعني يكمل من آخر حاجة وقف لها قبل ما يقوم للتشهد طب انت ذكر قبل أن يستتم قائما جلس سواء بقى في التالتة أو في الخمسة، خلاص؟ بالمنزل سؤال واحد مسبوق دخل، أنت اللي هجاوبنا. وبعد ما دخل في الصلاة، الإم الإمام سهل، هو ده بقى له ركعة، ماشي دخل في الركعة التانية، والإمام أمل الخمسة، الناس تزاع، سبحان الله ما فيش فائدة هو الرجل مقتنع إن ديت الرابعة المسبوق ايه كمل معه يبقى كده المسبوق عليه ركعه ولا كمل صلاته هو كده صلى أربعة ولا قام صلى خمسه يعني الركعه الزايده دي, دي محسوبه له ولا مش محسوبه له ما هيثبت مع الإمام له سهو هو صلى كمل اللي عليه ملوش دعوه بامامه حد قال حاجة تانية غير كده الركعة دي ايه زايدة للإمام زايدة للإمام ما ينفعش يعني لا أنا ما تخافش أقول اللي جوا كله غلط مفروض ركعة زايدة ملهاش لا هو داخل مزبوخ عارف إنه ركعته آه متأكد مش حد يتحسه مش حتوع هو ما يعرفش لا هو عارف هو داخل في الركعة الثانية يعني هو داخل الإمام ساجد يقول الله أكبر للقيام للركعة الثانية يعني هو عارف إن درك هو ناصرك مش حتتحسب يعني الجنب اليمين ده كله بقول مش حتتحسب كده صل أربعة تحسب صح كده صل ما يجيبش طيب اللي قال اللي قال لا تحسب ده قول حناب انتو حنابلة صح واللي قال حتحسب ده الراجح ده ترجح شيخ ابن عسامين خلاف للجمهور وهو ده الراجح ان هي تحسب لانه في الحقيقة صلى اربع ركعات مش هنلزم ان هو يجيب ركعة زيادة خمسة وهو صلى اربع اتبع الامام القطأ بس كمل اربع ركعات وايه يعني مش هنحسب له ركعه دي ليه مع انها ناقصاه هنقول له يلزمك نجيب ركعه خمسه طب امال ايه هو هو الناس كلها تابعته أو هم هو تبعه لا مش لازم جمهور هي جمهور مش هتحسب اه والشيخ عبد الحميد رجح انها تحسب ونسب هذا القول للامام ابو حنيفه وهو راجح انها تحسب ولو مش عايزها تحسب ما تبقى تزود انت تركع هتحسب وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لازمه رجوع ليتشهد وكره ان استتم قائمة دي بقى المسألة اللي هو لو قام للتلتة واستتم قائما لا يرجع طب فإن لم يستتم قائما يرجع وجوبا ويتشهد ويقوم ويكمل طب سؤال آخر اللي استتمم قائما حدو إيه؟ قلناها بكتير. ماش. لحديث المغيرة ححأقولها عشان لو ما حد يعرف. الصلاة؟ ماشي. والنور قاطع فممكن ما نسمعش أذان البر. خلاص. صباح جزء لا الله أكبر الله أكبر الله وإن قام لركعة زائدة جلس متذكر وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكرهاء إن استتم قائما لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين ولازم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركم مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع إلا إلى واجب ولا حديث المغيرة هنا مسألة ترك التشهد الأول للإمام أو المأموم أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول ناسيا الإمام واستتم قائما فلا يرجع خلاص يكمل والحكم العلم من ذلك أنه دخل في ركم والتشهد واجب أقوى أحوال التشهد نوع واجب لا حد من العلم أن نعرق يا واجب يا مستحب فمن قال بوجوده قال هو يترك ركن من أجل واجب فالمفروض لا يترك الركن من أجل الواجب إنما يترك الركن من أجل ركن فيستمر في الصلاة أما إن لم يستتم قائما فلم يدخل في الركن اللي هو القيام بس الحنابلة قالت أن الركن الأول هو الشروع في القراءة قراءة الفتحة أول ما يقول بسم الله بسم الله مش عند الفتحة الحنابلة بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفتحة عنده أول ما يقول الحمد لله رب العالمين في الحلقة ديات لا لا يجلس قبلها يجلس يعني لوحد حنبلي وقام واستتم قائما ولقى الناس بتسبح له ولسه ما قرأش ممكن يرجع يكره له رجوع ولكن لو رجع لا تبطل صلاته غير الحنبلي تبطل صلاته لو تعمد الرجوع لأنه دخل في رجوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ستم قائما فلا يرجع ولكن في هذه الحالة تبطل إن كان متعمد يعني عارف إنه هو لو رجع تبطل صلاته وخاف من الناس آه قال لك لو نكمل الناس سيقول لي إيه انت بتنسى فانا حرجها لو جاهل او ناسي ناسي الحكم دارسها ومش فاكرها هو دارس هوت بس ما بيذكرش فلما قام مش فاكر هو اذا استتم قائما فليرجع ولا ما ارجعش هو مش فاكر الحديث يرجع ولا ما ارجعش قال خلاص وانا هرجع وخلاص ناسي الحديث او ناسي الحكم كل ده حكمه واحد مش عطبتوا صلاته. لما طبط المتعمل. فتجد إن المسألة ضاقط جداً ب. مين اللي هيبقى متعمل وعارف إن عطبتوا صلاته ويبقى متعمل وويعود برضه. ده بعز الضرب. مش طبط صلاته بس. ليه؟ لأنه أبي يستهزى كذا بالصلاة. ومن اللي خلاه يصلي إمام أصل؟ ااا أما المأمور يلزمه متابعته. المأمور في جميع الأحوال يلزمه متابعته. لو استتم قائما يتبعه لو استتم قائما وجلس هيتبعه، لأن المأموم مش عارف إمامه جاهل ولا عالم فهو وغاء أغلب الأحوال بيبقى الإمام بيبقى يا ناس يا الحكم يا وهكذا سقط في حقه بقى خلاص هو يتبع إمامه لأن المأموم في الحالة دي يتبع الإمام ومن شك في ركر أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد لسه لحديث أبي سعيد مفروعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان هنا بقى الذي شك في عدد الأركان عدد الركعات أو الأركان بيبني على اليقين وهو الأقل واحد في السجود شك وركع ولا على حيقوم يجيب الركوع ويكمل لأنه مبني على اليقين والركوع ولكن إن تكرر لدرجة أنه أصبح وسواس لا يلتفت إلى الوسواس علاج الوسواس عدم الالتفات إليه يتجاهل كأنه مش موجود كل ما الوسواس يقول له انت نسيت ركوع يقول له ماشي ويكمل يعمل نفس مش من هنا يعني ويكمل لضيط ما ينتهي هذا الوسواس لأن الوسواس ضعيف ضعيف يعني لو الإنسان قومه سهل يتقاوم المشكلة أن إرادة الموسوس هي اللي ضعيف. مش قادر يقاوم ضعيف وبعد فراغه لا أثر للشك بعد فراغ الصلاة لا أثر للشك بعد ما سلم افتكر هو صلى ثلاثة ولا أربعة مش فاكر شك لا أثر للشك بعد السلام وكذلك في الوضوء لا أثر في لا أثر في الشك بعد العبادة وإنما الشك يؤثر داخل العبادة لست مخلص العبادة يبنى على لقين أما إذا انتهى العبادة صيام أو صلاة أو وضوء لا عبرة بالشك فيها لأن الظاهر الاتيان بها على وجه المشروع ولأن ذلك يكثر فيشق رجوع إليه قاله فشكاف يعني الله عز وجل تمح الناس بعد الصلاة شك خلاص من عند الله صدق أما في أثناء الصلاة فالمسلم يبني على اليقين باب صلاة التطوع نقرأ بقدمها كده على ما خمس الصلحة. وبقى كتير على الإقامة إقامة تبقى الساعة كانت. عشر دقايق مثلا أو خمس نقول فيها من قدمين صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة بعد الجهاد قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وحديث وذروة سنامه الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم هنا بيبدأ عايز ينبه طالب العلم إلى أن هناك في التطوع أفضلية لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب هذا الحديث هو الطريق إلى محبة الله عز وجل مش أنت اللي تحب ربنا ربنا ليحب لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه وأحب شيء الله عز وجل يحبه من هو مفترضه على الناس الفرض أحب شيء إلى الله ثم بعد ذلك ولا يزال عبد يتقرب حتى هذه العبارة تشعرك بكثرة التطوع لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فحب الله عز وجل بكثرة النوافل ولكن النوافل عند الله عز وجل ليست سواء في نوافل أحب إلى الله عز وجل من النوافل أفضل النوافل على الإطلاق ما هي؟ ها؟ الجهاد الجهاد في سبيل الله هي هو أفضل التطوع وبعد الجهاد إيه؟ العلم وبعد العلم الصلاة هو هي أفضل تطوع بعد الجهاد والعلم آه الجهاد التطوع الجهاد التطوع والعلم التطوع مش العلم فرض عين الصلاة والطهارة فرض عين احنا العين اما العلم التطوع اللي هو العلوم اللي انت تنفع بها الناس احب الى الله عز وجل من غيرها اول تطوع وافضله واحبه الى الله الجهاد ثم العلم صلح. طب الترتيب ده لماذا ماذا معنى الجهاد وبعدين العلم وبعدين الصلاة لأن الجهاد في معنى لا يساميه معنى في كل العبادات وهو إن الإنسان بيبذل أغلى ما عنده نفسه وماله في مقابل إيه؟ إسعاد البشر هو لما يدخل الناس في الإسلام مش دي أكبر سعادة بيدخلها على الناس فكأنه بيضحي بنفسه وبمهجته وبأمواله طبعا ترك عياله ترك أولاده ترك ماله ترك الدنيا ويضحي بنفسه يعني ربما يقتل واللي سيقتله ده هو رد به الخير هو وقومه، فأثمى عبادة في الدنيا وأرقى عبادة في الدنيا إنسان يضحي بنفسه من أجل الأخرى وضحى بنفسه وماله من أجل إسعاد الناس لولا أن الصحابة دخلوا مصر جهادا ما سعد ملايين المصريين صح؟ وكذلك بلاد المسلمين كله. هذه السعادة التي تغمر بلاد المسلمين بسبب الإسلام وهي أفضل نعمة وأكبر نعمة. مش مش مش يعني مش مش مصر بس ده يعني كان أيام الدولة الأموية كان الإسلام من الصين إلى الأندلس. العالم كله نص العالم وإلى أوسط آسيا من تحت وجنوب أفريقيا كله. ولو أرادوا ولو يعلموا أن وراء البحار قرات أخرى كان خضوها ليدخلوا الناس في الإسلام فدخول الملايين والمليارات في الإسلام دلوقتي أول ديانة على وجه الأرض هي الإسلام فقط النصرانية بتلتميت مليون كان النصرانية متقدمة الكاثوليكي وبعدين صدر في الملفات كان أخير السنة اللي فاتت بأن الإسلام تقدم على النصرانية بـ 300 مليون على النصرانية ده معنى كده أن الإسلام كل هؤلاء البشر ساعدوا هذه الملايين ساعدوا بسبب بذل المهج في سبيل الإسلام تاني حاجة العلم برضه لي فيه نفس المعنى أن العالم بيبذل وقته وبيبذل ماله العلماء فقراء حتى قالوا أن الفقيه الراء دي الهاء اللي في الاخر ديت فقيه من كتر الجوع دلدلت بإطراء اسمه فقير ليه لأن كل فلوسه صرفها في كتب كل ما جاله فلوسه صرفها في كتب فيفتقر بذل ماله بذل نفس وقته يروح يشتغل دلوقتي في أوروبا بيعمل له مقدارة الوقت بيأسوها بالدولار يقول أنا لو بزلت ساعة أكسب دولار فيب أنا لو ضيعت في اليوم عشر ساعات يبى أنا ضيعت عشر دروس، فبيبذل وقته، يبذل ماله، وبيبذل نفسه، بسبب إيه؟ لسبب تعليم الآخرين نفس المعنى السامي إنه يعلم الناس، وما معنى إن الناس تخش في الناس تخش في الإسلام ولا يتعلم منه أحد، بع ملايين من المسلمين جهلاء يعبدون قبور، ويعبدون أحجار وأشجار، ويعبدون آه مشايخهم ويعبدون جهلاء من يعلمهم هم العلماء فما معنى أن الناس تدخل في الإسلام ولا يتعلمون الإسلام الصحيح فأفضل عبادة بعد الجهاد هي العلم العالم والمتعلم المتعلم لأنه يتعلم ليعلم الناس يزيل الجهل عن نفسه وعن أهله تالت عبادة أفضل من الاثنين دولت هي الصلاة فالإنسان لو جاهد بماله حتى ماله أو نفسه ثم تعلم العلم ثم صلى فأتى بأفضل النوافل عند الله عز وجل فهي أفضل تطوع البدن يعني لأن تطوع المال زي الصدقات تطوع البدن كالصلاة وهي أفضل التطوعات بعد الجهاد والعلم أفضلها ما سن جماعة هنا بأحي يفاضل بين الصلاة في منها صلاة جماعة ومنها صلاة مفروضة صلاة مفروضة زي قيام الليل صلي الوحدة الوتر ممكن يصلي الوحدة ممكن يصلي جماعة صلاة الكسوف والاستسقاء صلاة جماعة ترويح تصلاة فيفرق بين ما يشرع جماعة فيه ولا يشرع جماعة فيه زي صلاة الضحى لا تشرع جماعة صلاة الترويح تشرع جماعة وهكذا ده نخليه مرة جاء شاء الله ونكتفي بهذا القدر أقول خوي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد